الحديث من الإسلام أنه تورع على أكل ثمرة أنه يُخذ منهم الإنسان إذا أيتا عند قوم يسألهم هل هذا من الله على الشريعة الاسلاميه لا يحتوي لا ما لا يحتوي من ما المسألة الأعجاب عزهم الله وكله نعم في محل رهيبة في محل الطريق وهو تنهى هذه غمر من البيت لا يأكلها لأنه من أهل البيت أو في محل الآخر الذي تشتبع عليه في محل في زكاه تشتبع أما إذا كان بيته ما في سكن ما تستبح وما ابحى الله لنا من هم الكتاب ما هو معنى استباح فالامور التي لم يجد فيها نقض هل هي مباحه الاصل يباح هذا الذي يحدث عند النص هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلقنا ما في الارض جميعا الا اذا وجد نص يمنعنا الاصل يباح نعم اعدمكم بالحلال والحرام معادي. لا لا بشيء نعم الحديث هذا ليست فيه, فيه المائك الأمور قال مشتبهات بينهما مشتبهات مش لا, مش مش لا لا لا محن مشتبهات لا واحد رأيك حديثنا خير صفوف الرجال أولها وشر هل يوجد ضابط معين صف الأولى الصف الأول هي الرجال الصف الأول الرجال صف اوليه الهلال هذا زي ما ياخذ بالنص الأولى هي بالعرفه الاول والثاني هذه هذه الاولى كل ما تقدم الصف الاول أول وهو وهو الأول اولهم الثاني هم الاكل وهكذا ليس الصف الاول اختارها لان رجال وشاهد ال بعد 32 تفتن وتفتن كيف تفضل؟ نعم إذا ما سدها لي قبلنا إذا ما سدها يتقدم صاحب الماشية إذا دخلت ماشيته في الزرع هل عليها العوض؟ يعوض صاحب الزرع في, في, في النهار في لا في النهار الأرعاح والعباء عليهم من بعيد ما عليه هر... اللي مرطي نحن طبعا. السيارة طبعا. التي تدعس مثلا الماشية هل يعوض صاحب الماشية؟ هذا ما حد نظره فيه نظره قد كلامه يعني حاكم لانه قد يكون صاحب اهملها حتى عند الطريق مفرط عند الطير يكون مفرط قد تكون جاءت من بعيد نفرط فيها الله لا تكمل الهوامن منه وقع هذا راجع نحتمله الله نحتملها الان انسان لهن مصلى خاص يعني ت تؤمن الفتنه ولا أفضل لا كان مسرورا على الرجال الاول نفس ذي قضاء قضاء قضاء هل يجوز قضاء سنة النظر مثلا بعد فات الأشياء لما لا لا صلاة ما تقصي شئ لا لا لا لكن مجموعة لا لا لا شمعة أو لا لا في المهرام منفصلة العشرين ما لسه مسؤولية صار واحد إذا ما جوئي أصررتهما رائدة. إنسان أراد أن يعرف أحد المشايخ. إنسان أراد أن يعرف أحد من المشايخ. قال مثلا الشيخ هذا او الشيخ الفلاني هذا هل هذا فيه سوء ادب نعم. أراد أن يأخذ مثلاً شيخ من المشايخ لاحد من الناس. قال شيخ الفلاني هذا او الشيخ زيد من الناس شيخ الفلاني هذا. هذا يكتب. ها؟ هذا في سوء أدب؟ لا والله في أحد الأشخاص بيقول هذا في أصل أدب. وإيه مع هذا؟ يعني كلمة إنه الشيخ هذا الشيخ الفلاني هذا. يعني تصغير هذا. كلمة هذا وفي أصل أدب. الشيخ هذا تشير له. هذا يحب الخير. نعم. نجلس كذا. أو علمه كذا أو فهمه كذا. ما فيه. بس أنا تقولي ما يا لما وجهه فرقه ولا على شيء غريب. جزاك الله صيده. مثل تقبيل الحجر الاسد غير الطواف تقبيل الحجر الاسود شرير الطواف <شغلططرع> سنة الطواف او عند الفراغ من الطواف بعد صلاه الركبتين يراه ليخرج نفسه النبي قبله استنى بعد استنى ما اصغر قبله لانه خرج الطواف مر عليه و السلام ثم خرج السنة السنه السنه تقبيل وقت الطواف لكن أثناء الطواف هو في كل شوط. كل شوط. كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر كل في سنة في لا في الطاعف إيش في الظهر؟ اراد النخل. لا لا شد الصباح الحالة وزعموا سنة الطاعف لا. أخذ الله. الله حمل. هناك من لا ي... شدنا كلهم يباجن. هناك من يقول ويستدل بقوله ويتخذه من مقام ابراهيم مخل انه لا تجوز سنه الطواف الا عند الحجر. لا, لا, لا, لا, لا. ما أنت حمار. كل بس في الأية. كل بس في المصنعة. كل بس في الطاعف. كل. على المكان. كل مقام ابراهيم وكل بقية مقام ابراهيم حتى الحرم كله. الله عليك. ثم سلاما للما. أفضل الله تشرف الرغبة. الله تعالى. رضى الله بها الله لله. اللي يدمت الاستخاره الاستخارة المسجد أو هي الاستخارة اللي يدمتها. الله هذا الله. عمل ما عمل بقمنا ثم يصلي ركعتين. ثم الاستخارة. ما راح. الله. That <laughs>